بالبينات والزبور بالبينات والزبور وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون وانزلنا أفأمين الذين مكروا السيئات أن يخزف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أفأمين الذين مكروا السيئات أيهة او ياخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين او ياخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين او ياخذهم على تحوف فان ربكم لرؤوف رحيم او ياخذهم وراء تحوف فان ربكم لرؤوف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 ولله يَسْجُدُ مَا في السماوات وما فِي الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من لا يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثنين إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فإياي فارهبون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين وَلَهُ وله ما في أفغير الله, افَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْئُونَ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ نِّعْمَةٍ تَمَّ مِنْ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ